Avèu li de li messe, bon قال رب جاء <laughs> ۖۖۖۖۖ go <laughs> Oh, <laughs> oh. وربك هو الذي جعل له آيات وونزل Well <laughs> only to be with you